جن جن جن والله يا وطن جن جن جن والله يا وطن يا وطن يا حبيب يا الطيب حتى نار حتى ولتراب حنا وبمجدك عذانا للقمة وصلنا للعليا وصلنا جنة جنة جنة والله يا وطننا جنة, جنة جنة والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب يا وطن يا حبيب يا بتراب الطين حتى نار حتى نار جنة ثوري ثوري درعا بعت من أنت شمعة <تصفيق> ثوري ثوري درعا بعت من شمعة حمصيت نادي فزعة حمصيت نادي فزعة يا مسند حملنا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 حتى نار الجنة حمص يوم العرب للخوف بأس التوبة حمص يوم العرب للخوف بأس التوبة من هاب الصعوبة لا من عرف الصعوبة الطالوسأل عنا حمصيا وسأل عنا جنة. جنة جنة جنة والله يا يوطننا. جنة جنة والله يا وطننا يا, حبيب يا بتراب الطيب يا وطن يا, حبيب يا بتراب الطيب حتى, نارك جنة حتى نارك جنة حلب يا أم الأجوادي سوري لشت نادي حلب يا أم الأجوادي سوري نادي حيا على الجهادي لا تخذلي وطننا إش قد خذلت أهلا جنة جنة جنة والله يا وطننا جنة جنة جنة والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب يا وطني يا يا الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة يا حما سامحينا والله حقك علينا يا حما سامحينا والله حقك علينا انت مننا والانا بتجبار مننا حاشا الله يخاذلنا جن جن جن والله يا وطننا جن جن والله يا وطننا جسر الشعور ورستنا احنا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 يا ابو تراب الطيب حتى نارك <تصفيق> جنة حتى نارك جنة شهيد على ما بعد زغرده يا البلاء كيدنا لما بعد زغرده يا البلاء خادمات وحوريات خادمات وحوريات بالله الله على الجنان جن جن جنة والله يا مطنا جنة جنة جنة والله يا وطن يا وطن يحبني يا, يا بتراب الطيب يا وطن يحبني يا, يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نرى جناة مرق للقامشلي دم يغلي مرق القامشلي دم البطولة يغلي يقتل أمم ويصلي يقتل أمم ويصلي يا خسيس رحل عنا جنة جنة جنة والله يوطننا جنة جنة جنة والله يوطننا حتى أحمر الساحل تبصم بأنك راحل حتى أحرار الساحل تبصم بأنك راحل والله نظامك فاشل ظالم وأمنك فاشل يا خسيس رحل عنا جنة جنة جنة والله يا وطن جنة جنة جنة والله يا وطن يا وطن يا حبيب يا متراب الطيب يا وطني يا حبيب يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة يردد يردد یا سیمینوجوری یا شهید بلادی